إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أي يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أي يتخذوا بين ذلك سبيلا